إنا هديناه السبيل إِمَّا شاكرا وإما كفورا إِنَّا أَعْتَدْنَا للكافرين سلاسل وأضلالا وسعيرا إِنَّ الْأَبْرَارَ يشربون من كَأْسٍ كان مزاجها كافورا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 ما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قوطريرا أو أوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نقرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمريرا ودارية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا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 وحلوا أساغر من فطة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا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 قيل نحن خلقناهم وشددنا أسرهم نحن خلقناهم أسرهم. وإذا, شئنا وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء <تخذ> إلى ربه سبيلا وما تشاء إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته يدخل من يشاء والظالمين أعد لهم عذابا أليم